وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذمومًا مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُل رَّبِّ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَبَابِ غَفُورًا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين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 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويله ولا تقص ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 انكم لتقولون قولا عظيما الله أكبر ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا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 وَإِمَّا من شيء إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بحمده لَا تَفْقَهُونَ تفقهون إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي الْفَوْقِ وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حجاباً مستوراً